عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتيجي أقوم ويبشر المؤمنين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 وجعلنا الليل ونهارا عايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغو فضل من ربكم لتبتغو فضل من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا